بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاطٌ سَائِقٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وترف الكفيه مواخر لتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجله سمى ذلكم الله ربكم له الملك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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنْثِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوالها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوالها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألواله كذلك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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكون نعهدا لا يكون نعهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا